بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد فالعجب أن جاءهم منذر من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 تبصيرته وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما مباركا ماء مباركا اتينا به جنات وحب الفصيد والنخل باسقات لها طلع نظيد رزقا للعباد واحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج